بسم الله الرحمن الرحيم أشهد ان لا اله الا الله رب العالمين والصلاه والسلام والأطلنان والأطلنان على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من سار على سنته من ملكه واقتدى بهديه لتسميه سنته ما من بعد اما بعد فبعدان بيان من صلى رحمه الله وجوب النفقه على الزوجه ودين ما تقدر به النفقة والأحكام والمسائل المتعلقة بهذا العصل شرع في بياني متى تفتخط المرأة النفقة فهناك عصل من ضر اعتباره وهو عمّ الزوجة إذا سلّنت إليه الزوجة ومقّن منها فقد وجدت عليه نفقتها وهذا العصل نبّى عليه رحمه الله في دقاية هذا الفصل لأن الله سبحانه وتعالى رتّب النفقة على المستمتاء وعلى قيام الزوجة بحقوق زوجها وبيّنّا ذلك في مسائل المسؤول وإذا ثبت هذا فإنه لا تسلم الزوجة ومكن منها من استمتاء منها فإنه حينئذ تجب عليه نفقتها لكنه لو عقد على الزوجة ولم يتسلمها ولم يمكن منها فإنه لا تجب عليه نفقتها تبقى نفقتها على أبيها أو على إخضامها وقرابتها أو على نفسها إن, كان في إن كان في على نشفتها حتى يمكن الزوج منها تسلم إليه وهناك طبعا ما هو حقيقي التسليم الحقيقي والتسليم الحكم فمرافة بردان من التسليم التسليم الحقيقي مثل أن, أن يكون له منجل ويؤتى للزوجة وتسلم له بالمعروف وبالعرف فحين يجن قد تسلمها وتمثل منها حقيقة وتجب نزقتها عليه بإجماع الغلماء رحمه الله لكن لو أنها بقي السيديك أبيها وقال أبوها لا ممكنك من الدخول عليها إلا بعد شهر أو بعد أن تجد عملا أو بعد أن تتخرج أو بعد كذا وكذا من الزمان أو من الشروط فإنه حينئذ في, في هذه الفترة لا يجب أن ينفق عليها وتبقى على انفقتها في الأصل ان كانت تشتري آيه اذيها وجب ان فقطها على ابيها وان كانت تحت ياله قريب وجب ان فقطها على ذمه الفريق حتى تسلم الى الى الذم يعني ومن تسلم زوجته او دخلت المسجد قسمها قسم بدلت نفسها يثاوى يوث وهذا التثمين الحكمي ليس عندها معنى ولا عند أهلها مانئة وقالوا له في أي وقت تريد أن تأخذها فخذها فهينئذ مقتنوه منها وقالوا له أي وقت شاء أن تدخل بها فهي فنحن على السعداء أمر يسير بالنسبة لنا فلم ينحوه من شيء فأصبح التأخير منه لا منها وفي هذه الحالة قد مقتنوه هو لم يرئي تسلمها حقيقة لكنه وتسلمها حكما لأنه لم ينرغوه منها ولم يحول بينه وبين الدخول بها وفي هذه الحالة تجد أليهنا فقط إذن هناك التسفين الحقيقي وهناك التسفين الحكم فإذا جدلت نفسها له أن يستمتع بها حتى ولو كانت حديث أبيها ومكنه والد أهلها ومكنت من نفسها حين إذن تجبنا فقطنا عليه لا الشرق ما تنتقل إلى البيت حتى لو تنتقل هذه البيتة أو قال أمصر. النفسي هذه البيتي ووالديها فحين إذن البيت وكان لا مانش ولا حائل شرعي يحوله دون ذلك فإنه يكون في حكم من تسلم زوجته الحقيقة نعم وهذا قد النعنى في الشرقين الحكمي وبيلنا أن الشريعة الإسلامية تجعل التسليم الحقي منزل منزلة التسليم الحقيقي ومن أظهر ذلك ما ذكرنا في الأذير أن الأذير أو العامل نهراً لو استعجره شخص يوماً كاملاً على أن يعمل عنده فجاء العامل ومتحن نفسه من صاحب العمل ولكن صاحب العمل لم يعمل أو لم يطالبه بشيء فإنه قد من نفسه ويكون حينيذ رب العمل ملزماً بدأ في أجرس العامل فالمرأة مكنت نفسها، أولياؤها مكنهم منها فإذا مكنتهم من نفسها صار ذلك موجداً لثقوة حقها في النفقة عليها واجبت نفقتها ورغم على صغير زوجي واجبت نفقتها على الزوجي هنا واجبت بمعنى نزمت أو ثبثت نفقتها فإذا كان مرابو ثبوت النفقة لأن الواجب يطلق بمعنى ثابت وليس ثقف تقول لي تعالى فإذا واجبت سنورها يثبثت على أرض للثقرة ان نقول هو المغرب اذا وجد في كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذا غطت شمس النهار ويطلق الواجب على اللازم الذي هو في الشريعه وجدت اي اصبحت منثقا واجبا عليه لازم في الاول لم تكن واجبه لكن إذا تسلم من زوجته او مكلت من نفسها فانه في هذه الحاله يجب علينا ان نثق انه وجدت وَلَوْمَ عَصِغَى لِزَوْجِهِ وَلَوْمَ عَصِغَى لِزَوْجِهِ من أهل العلم من قال إن الزوجة إذا سلمت للزوج أو مُقِم الزوج منها وجبت نفقتها بعض النظر عن كون الزوج صغيرا أو كبيرا ومن أهل العلم من إذا كان صغيرا لم تجد نفقتها عليه وإذا كان كبيرا وجبت النفقة فالنصنف رحمه الله قال ولو مع صغر إشارة إلى الخلاف إلى الضول المخالف لأننا قلنا لو إشارة إلى خلاف المذهب فيستعملها المصنف في الله في النذني إشارة إلى الضول المخالف في المذهب ولو مع صغر إذا قلنا أن الصغيرة إذا مكنت الزوج من نفسها أو تسلمها وجدت النفقة فإن النبي يشفى النفقة هو وليه من الصغير لا, لا يتولى القيام على ماله كما قال تعالى ولك في الصفهاء أمواله ففي الإجمال فإن الصبي لا يتصرف بماله وإنما يتصرف وليه فيجب على وليها أن ينفق على تلك المرض ومرضه ومرضه ولو مع مرض الزوج لو كان الزوج مريضا لأنه يكون فيه عائق يمع من الورف واند هذا الزفن ولو مع صغري ومرضي إذا كان صغيرا الزوج أو كان مريضا لأن إذا كان مريضا لن يمكن أن كان صغيرا الوقت ليس كما, كما إذا كان كبيرا فبينا رحمه الله أن نبخل صغري في حال مرضه لا نفذت إلى العذر لا نفذت إلى أن المرأة لها خط نفقة مثلا مكنت من نفسها وسلمت إلى هذا الزوج كون المانعين لا يعني فما بسبعة الأزير أنه إذا مكن نفسه ممن يستأدره فإنه يجب عليها أن يفعله وجدهم وجبدي في التقدم هذا من النعي وكان مقطوع الزفر لا يتأثن منه أن يجانب في هذه الحالة لأن النفق ليشت قضية وقضية الجناع فقط فإن أكون المرأة أشيرة عند الزوج كما قاله صلى الله عليه وسلم فإنهما عندكم آوان يقضي ثبوت في, في النفق ولذلك أكتبوا للمرأة عند الزوجين لا يأتيها لكبير الشلم ونحي ذلك فلو الشرط أن يكون قادرا على الجناع فإذا الحضرة بقول الله ممكنت من نفسها وسبل نفسها إلى الزوج وعلمته وعلمته كذلك كل عيوب هو مراده مراده أن يقول إذا كان العيب موجودا في الزوج وقالت الزوجة ممكنتكم من نفسي أو أولياؤها سلموها إليه في هذه الحالة لا يعنينا وجود العيب فيه أو العبر النبي همنا أن للمرأة حقا وهو أنه مثل ما مكنت الزوج من نسيها بغض النضحة يقدر أو لا يقدر يقدر كالكبير الصخيح الطادر على الوقت لا يقدر كالصغير أو المزبور أو من به إنه لا ينتشر القربي إن هذا تعيب النكاة فلا ينتشر الرضو في كلهم فيه عيوب تم مع الوقت نحن بينا أن العلة ليس بقضية أن يجانع أولا يجانبه فإذا مكنت من نفسها ويسلمت إلى زوجها وجد حقها في النفقة وجد عليه أن ينفق عليها بالمعوض وبينا أن هذا ليه ألم أصل وليس الجماعي هو المعول عليه من كل وجه لأن العدرة أقول أن المرأة سلمت ومكنت الزوج من نفسها معنا ولها ملع نفسها حتى تقضر صداقها الحالة ولها ملع نفسها حتى تقضر صداقها الحان إذا تزوج قد الإمرأة وعقد عليها وثم لها الصداق حالاً يعني نقداً فقال نهوك عشرة آلاف فولا ما يجعل شيء لهذا ولا من غلاء النهو قال ما في كي مثلاً لا عالتنا لكن ما نقدر أو قال ثلاثونه سكت إن إذا سكت وجدتها ما نقدر لأن المهجب خلاف الأصل فقال ذلك اتفقوا على الثلاثين عالف ولكنه لم يقرر إن حقها أن تنجن من تنسينه من نفسها ومن حق أوليائها أن ينعوه لأن مقاطع الحقوقي عند الشروط فإذا سكتوا على طول أنه مسمى بدون التعجيل وذب التعجيل وهذا أفضل الشرط لأن العقد أفضل يتضمن التزامات من الزب والزوجة واجبا عن الزوجة أن تؤدي من الزوجة الزوجة أن تؤدي من الزوجة لما فرض الله عن الزوجة وإذا قال تعالى هم يسون تأتين به منهن فأعثوا منهن أجوهم فمن أن تمنع زوجها أو ينتمح أولياؤها من تسليلها حتى يدفع الزوج الله كاملا وهذا قد يكون له فقد فإن في زواجها قد تتحمل أمورا في هجازها وتحمل أولياؤها أمورا في فهيئتها لزوجها وتهيئت جيثها لها وهذا يحتاج أن يكون عندها المام ويكون عندها المام فإذا قالت أنا لا أمثلكم من نفسي حتى فتفعلي صداقه من حقه وكذلك من حق والدها ومن حق وليها أن يمنعها من حتى يؤدي صداقها الحال لما قال رحمه الله الحال مفهوم أن المعزل سنحقه فلو قال أكثر لك عشرة آلاف الآن وعشرين بعد سنة أو سنتين أو ثلاث فإنه ليس الحق أن تنتمع إذا ذهب على المعجل لأن المعجل إلى أجله ودمان على ذلك الراجب إلا بذاشتغفه وقارث المعجد أنا لا أمكنك أن ينشح حتى علي الصداق كاما قال إذن أدفع لك عشر سنة والعشر الثاني في السنة القادمة وعشر سنة هم معنى سيكون الدخول بعد السنة الثانية وهذا على حسب ما يتجد عليه الزوجان وماذا تراضوا على شيء وثم منعقب الاشتراك الشرطي فلا يهارض الشر ولا يمعزده ويوجد الوفاء منهم نعم فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنعة لم تنمك فإن سلمت نفسها في هذه الحالة وهي أن يكون لها استحقاق في المهر المعجر فقال لها مهرك ثلاثون فاتفق على ذلك فقيله إجفع المهر فالليس عندي إلا أشهر فسلمت نفسها له على سلمت نفسها لذلك فإن سلمت فلما أسمى الأمرسة المتكافة من نشيها أرادت أن ترجع فقط حقها في الرجوع ووجد عليها أن تبقى القضية الدولية فإذا فائدة من يسقط حقها أنها منشدت ومزرعت وثناشدا ويسقط حقها فيما بقى في هذه الحالة كومها ممكنت نبع من نشيها مع أن من حقها أن تؤخذ دل هذا الشعر على الرضا بالتأخير والرضا بالقصاط حقها فإذا أسقطت الحقق ليس الحقق أن ترجع عن هذا الحقق لأن الحقوق المقابلة لا يفتح من سنة وجوه وإذا أأثر بمفقة القوت أو الشتوة أو ببعضها أو المسكن فلها تسنكا قال رحمه الله وإذا أأثر بمفقة القوت العسر ضد اليسر وعسر النفقة التي تتيشر للإنسان ويكون عسر النفقة على صورتين الصورة, الصورة الأولى أن لا يجد شيئا وهو حال الحقير فلا يجد شيئا له ولا يزوج والحالة الثانية أن يجد بعض النفقة أن يجد بعض الوقوت <تصفيق> الذي لا يشد الكفاية فإذا أحسن ومن يقوم براجب النفقة عن الزوجة فإنه اختلف العلماء رحمه الله فيه من, من يقول الإعصار في النفقات يجب خيار للزوجة فالزوجة إذا حدثها زوجها ولم ينفق عليها ولو كان فقيرا من المنفق على هذه العذر تنهم من حقها أن تطلب ومعنى الخيار أنها, أنها تخير بين أن تستمر وتصلح حتى يأتي الله من فرق وبين أن تفارق الزوج وخيب يفسخ النكاح بينهم من أهل العلم من قال لا خيارة في الإحتار بالنفقة والذين قالوا إن الخيار ثابت لذي ثالث من نفقة قالوا إن أسلوب الشريعة دالة على بسع الضرر ولا يمكن للحياة الزوجية أن تكون حياة زوجية ومرأة معبدة في حسنة هذا الرجل ولا يمكن أن يكون للمرأة أن تقوم بحقوق الرجل والرجل لا يقوم بحقوقه في وهذا تكليف لما لا يقاط وما فيه من الحرج والنشاطة ومعلومة أن المرأة إذا أعثر وتنفذ الطعام خاصة للكاحة الأولاد ومع ذلك لا في الحرام لتعرض في الضرض في دينها وفي عبدها ومن هنا قالوا أن الإعثار يوجد حقوق الخيار وقالوا إذا كانت الشريعة أعطت المرأة حقوق الخيار في عيوب تكون في الزوج مثل عيوب الجنان من الأولى عيود النفقة لأن النفقة أعظى مضررا وأشد خطرا من عيود الإكار ومن هنا قالوا أنه يسبب خياره من مرأة لها إذا أعثر زوجها ولم ينفق عليها نقول لها إن شئت صدرت وإن شئت فشخت المكاة وقلت فسخة المكاة فإن اختار فسخة المكاة ورفعت أبعا القاضي حكم المجزم فقط الزوج فقال هذا هدف صفح لكي فقط على زوجك قال لا أرشقه إذا تبك عند الثابة إحساره وعدم قيامه بحق نفقة زوجته فإنه يحكم بفصح النشاق بينهم الذين يأتنون بخيارة لا يثبت بالإحسار اشتدوا بالأحاديث الصحيحة التي منها كان علي تصحى رضوان الله, الله عليه من شدة الاله والفاقه حتى ان فاضت من عنها الجيعه عليه فجاءت رسول الله عليه وسلم رضى الله عنها واظهار جاءت تشتكي لرسول الله الله عليه وسلم شكه سنه دي واذا كما ومسما ثم عذب لها من هذه يمر عليه الشهر والشهران والثلاثه وما يقد الجديتي هنا قالوا هذا على أن الإعشار بالنفقة لا يمسي بخيانه والحقيقة هذا الاستقلال حل نظر لأن فقه المسألة إذا لم تشدر النظر وأمها تبعيكم مصابرات راضيات لذلك خيرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا الدنيا ودينا الآخر مخفرنا محمد الله سبحانه وتعالى الرضا برسول صلى الله عليه وسلم ف الحقيقة الاتفنان بهذه المصوصة في النظر لأن الزوجات رضيها ونحل الكلام إلى من فضل الزوجة وقالت أنا لا أستطيع وهذا الشيء يحن فيه هنا أعطيه فإن أصول الشريعة قضية الدمام على حدود هذا المثل المصوصة وهذا هو طول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الزوجة إذا اختقر يشتد أمره حتى حدث عن مرأة نفقتها فإنهم نقول له إما أنتم تقع عليها بالمعروف وأن الله أمر صلى الله عليه وسلم في المعروف فلما ولا نستطيع أن نقول للمرأة إنك نزل بشرح الله عز وجل أن تبقي على هذه الحالة التي لفج فيها قوتي ولا قوة أولاده فهذا لا شك أنه مخالف لأصول الشريعة وبناء على ذلك فردح القاعد بأن الخيارة يطلق للزوجات إذا أعثر الزوج دين فقط وأمضى إلى صبعة الضرع ولا شك أن هذا أصلا وأكمل ما نبخش على دينه لتخش على عده إذا خاف تفتنع ووجد الشيء من ليس بيدها فلا يكلف الله نفسه من يوسه لكن من صبرها وتحملها واحتسابها لنأجب عند ربها لا شك أنه أعظم والله تعالى يزعر مع العسر يسر ومن هنا من يغلب عسر يسرين لأن الله يقول إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فشريد الله بجل وعلا أنه لا يقول عسر إلا معه يسر وكرر إثبات هذا اليسر مرتين فشار العسر في الآية الأولى والثانية واحدة واليسر الذي شيد الله به مرتين ومن هنا قال إنه السلف من يغلبه يصر المصري ان لا شيء ذلك في صبره بالمرعى واحتسب فالحمد لله واما اذا طالبته حق لن ادله حق نفسي اذا عثراء بالقول منفع عنه او يثور او يخشى هذا الرجل الذي عنده ا قوت وليس عنده ما يشرب به الكسوة. فقلنا له اشت زوجتك فقال ليس ما أسوها في هذه الحالة نقول للمرأة أنت بخيار فإن تضرر هذا العلم تضرر هذه عدم الفسوة قد ينزل لها الحرج وقد يكون دانئا وقد يعرضها الحرام كما لا يخضر وقد يضرها لأن الفسوة الشفاء يحتاجها لصلاح نفسها فإذا كان لا يكسوها يقف على كسوة واحدة أو كسوة ظالين تضرر في صيدها وتضرر في شتائها وهذا لشكل مذيء حرد حرد ذلك في ذيب وفي ذيبهم على المرأة والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرد أي ليس في شكم الله ولا ذي شرح الله الحرد والذيب الذي لا يتحمل الإنسان أو يوجد له العند ومن هنا نقول إن المرأة ذلك فكسة عبرضة للحرش وقلنا لها أشبلي صار أمرا بالحرش وهذا ليس لشكل الله الزوجين ولذلك الذين قالوا بثبوت الخياظ والإعسار منهم من قصة الفتى الإعسار يشبث في النفقة وفي الماء الأوت وفي الكسلة سواء أعثر بالكسلة أو أعثر بالكسلة لأنه يتبرض لأن الزوجة تتبرض بإيمان ولبعضها أو ببعضها لأننا قلنا بإعسار على الصورة فيه إما إعسار كلي لا يجد نفقة أو إعسار جذي وهو أن يجد بعض النفقة فالمرأة تتوضر بعد موجود النفقة التي يحصل بها الإسلام وتحصل بها الكفاية فإذا كان مثلا فقوتها من الطعام لا يجهو إلا نفقة وقلت عندي إلا نصف طعامه او نسمه يكريت وعلابك فإنه إحسار مطير ولغم المكساها دعض الكسرة لكنه الكسرة بمعنى ماذا يكسر في الصيف ولا يكسر في الشتاء أنا أقول بأننا كسرتان كسرت في الشتاء فإن كسرة الصيف تضبها في الشتاء ما تستطيع ولنقامها أسوكي في الشتاء لكن لا يكسر في الشتاء فإن لقاء في الشتاء لا يمكن لقاء في الشتاء هذا في ضرر على الله وحين إذن يفتح لها أخيار في البساري سواء كان بكل الأمماء في كل ما يجد أو ببعض او يجد أو المسكن أو المسكن قال إني لا أجد إلى المسكن مثلا ساكن في به عبيها أو مثلا أخذها واشكنها في موضع مثلا عراء لا يعتبر مسكن في القرص وهو مرزم بأن يسكنها بالمعروف ولن يسكنها السكن الذي لها فهذا إعصاب بذعب السكن أو إعصاب بكل السكن مثل أن يأخي في بسنان أو في أربع يقول ما عندي شيء حتى أسكنتي في مسكن فنقول لها في هذه السلامة الخيار إنشئتي تصدرته إنشئتي طلبت فسخاً مكافياً قالوا له إما أن هذه المعروف ويكون لها السكن الذي أمر الله عز وجل لما لا حرج عليك فيه ولم يشق وإنا أن تسكحها بإحسان معه فلها تسكين فلها أي من حقها لكن لا نجيب عليها ما قال فيجب عليها تسكين أي أن هذا خيار ولذلك سموه خيارا يعني لها أن تختار أحد الأمرين إما أن تفسر وتختشد وإما أن تقالب بحقها مم. إما أن تفسر وتختشد إما أن تقالب حقها فتشخنك فإن غاض ولم يدعمها نفقة وتعذر أقضها من ماله واستجانتها عليه فلها لتبث بإذن كافي ضينا رحمه الله صورة بصور لإعشار الشكم المقبيعة الحقيقة وقد تكون الشام يكون الشام والصورة صورة مثل أن عنها أو يغيب عنها مثل أن يذهب إلى عمل في ضاحية النبي أو مثل يخوت النبي يتركها فغاد عنها ولم يتركها النفط ولا تستطيع أن تستدين للأخذ على حسابه مجاب لهذه الحالة صار إحصاراً يعني في خطن اتناع الهدوء لأن, لأن الأصل يقدر أنه لا يغير حتى يكره وولده قدر كفايتهم والله أمره أن يدقي الشتحان في من يعود فإذا خرج وصابر وهو لا يغالي بجودته ولا يرقيها حفوق نفقتها في الطعام والكبس والسكن ولميت فلها ولي اولادها فسين ابن فصم بعد العلماء واختار المسلم هذا فقال لها هل بامكانك ان تستدين من احد حتى اذا حضر مطالبته لرفض هذا الدين وقضاء عنك فان قال خلن سين ابن بنتها فني يعني يقال اسدين ليس من حقها ان تطالب بال لأن الأصل بقاء العقد والأصل بقاء العسم والزوجة الزوج قد تأتيه ظروف لا يتمكن معها من إبسان نفر فإذا أمكن أن تستزين فإنه لا هذا لهذا فيها وأما إذا تعذر عليهم غريبا كان غير أو مثل أهلها الفقراء ليس عندهم مال أو لا تعرف أحدا يدينها أو من ناس ينشفع بطر الله هنا وهذه المدينه تعرف ثلاث تذكر من الفساد ليس مشتركا كلهم لقد ولن تذكر من الفساد الحين يد عندها مان بحيث في شخص مثاقي طالبهه وقواه ما انشق في هذه الحاره يغرق الخيار لهاثه او لقائها صار من صميم الحياه لان هذا في الضرر كل فرد من سكاننا لما لنفس الحاله التي تعرضتها في حال يزوله قالوا فلا فرق كما أن الزوجة لو كان حاضرا وطلبنا حصل لها ما حصل من الضرر كان من حقها أن تطلب الفصل كذلك لو غاضع هو الذي فرر وهو الذي ضيع الحقه لأنه كان المنظم أن يختاط وترك حقها وحق أولادها ونفقتها من يعود فلما ترك ذلك دزمه حكم الشرعي الجزء. هذا بالنسبة لشالط رياضي دون أن كان نفق ودون أن يترك نفق من الأخذ على فزيل البيه سواء من مالها أو من مال قربتها أو من فعل السنان أشابه الله فضيلة الشيء وأحسن إليكم ونفغنا بعضكم فضيلة الشيء إذا كانت الزوجة وتنفقوا ما يحطيها من النفقة فيما حرم الله فهل يجب أو يجب التضيط عليها أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير حضر الله وعلى آله من هنا مما بعد السؤال في الحقيقة يتأتى فيما إذا أعطاه الله لنقوم حيث تتمكن من شراء المخرمات وإذا أعطاه المال من أجل أن تشغل طعام طعامها من خط البوت وتشغل إسهلتها فإنه يستطيع ويشتريه بنفسه إذا رأى أنها تشغل إسراف مزاجداً عن حدنا لذلك الإسراف قد يشغل عنها الإنسان من التي ليس تعني فيها الشراء فهذا يمكن أن يقدم النظر عنه ويتسامح لكن إذا أنفقت الماما التي تعطاه لها ويعذالها في شراء المحرمات فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بشراء طعامها ويوكل من يشتري لها فشوتها أو يذهب لنفسه ويستار لها أو يذهب معها لكي تشتري ما تريد من الفشرة التي لها وليمثال هذا المال ولا يمكنها من المال لا يمكنها من المال إذا كانت تأخذ الله عز وجل بها تشكد به أن يفضل فهذا راجب عليه قال فعلا يا أعلى الذي نحن نقوع فشكنا أهلك النار فالراجب عليه أن نقل زوجه من نار الله عز وجل ومن فقطه ورضبه الله تعالى أثابتكم الله طبيعا بالشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الأنضة في الحب إلى يوم نستدل بعض العلمات هذا الحديث على أنه لا يجوز إلا نسك التراني والتمنثل وننعي نسك الإفراغ فننشكم أشاهده الله هذا القول شاذ هذا القول شاذ بالجد الغلمات قال بـ يَحِبُوا الْمِنَا وَفُرْزِمَانَ قُرْآنَ عَدُ اللَّهُ مِعْبَاسِ خالفه جمهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه الأئمة نأمور بإتباعه من القنفاء الغاشدين فإن أبا بكر وعمر وعثنان رضي الله عنهم أكثر من 25 سنة خلافة راشدة كلها ما شكوا إلا مفردين بشكوا. وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفورد أن الإفراد نسك من سوء طوض ضعيف ما عمل عليه عند آلم العلم الله اختاروا بأفراد من العلماء لكن النسوس واضحة فإن عروة من ضرر صلى الله عليه وسلم أولاً فدفت صقيقي عن رسول الله سلم لحبيث عائشة رضي الله عنها أنه لما أتى ذال الخليفة قالت رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من أراد منكم أن يهد بحج فذهب ومن أراد منكم أن يهد بعمركم فذهب ومن أراد أراد أراد حج وعمركم فذهب فخيراً بين كلاكة العنساء ثم أُرَى عليك وصلاة والسلام أن يعمر من ملاً يسوق الهدي ان يثبت فقط خده وان يشغلها ان حل البي عمر فهذا الحكم من ورده بيام مشروعيه العمره في اشهر الحج وليست بيام نزوم من نفس الحج ان يكون متعه وفرق بين المفرتين ولذلك قال ابو داود في هذا الصحيح المسني من الصحابه الذين اعلم بالتنزيل لا تصح الا لما ما شرع اصدار رسول الله صلى مدعث النساء ومدعث الشج يعني الإلزام الإلزام لفصخة حجزة عمو فهذا الإلزام فهم المعباس متقا وكان المعباس وعلى الله عنه انتظر بصحادة وانتظر بطول بشي المدعى وانتظر بمسائل معروفة عن كريب الصبر لنا فيه وله جلال بقضل وحلي ولكن لا يرسى لبطولهم عنه وعلمهم وقد قرر هذا يقاعد بنفسه وفي الصحيحين عنه لم نأختى بريب الصبر قال له ابو سعيد: "لما عن رسول الله الا في الكتاب هياكل الناس بهذا بقولك هذا الذي تقول به وتشهد به شيء وجدته الله. أو شيئا في كتاب الله اي شيء جسده رسول الله صلى الله فقال اننا في كتاب الله كما ليس فيه مصدر الا اريد الفضل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله, الله هكذا لا ارا في الضبط ان أهل. هذه واضحة جماهية جماهية ثلاثة صالح والأرضين ورحمه الله من صحاب التادعين وكذب أن صحاب رسول الله صلى الله عليه من كان عليهم الأمن للفتوى لا يتبزوني إلا مفردين لهم صلفاء راشدين وعليه ربي الله عدل ما رأى الناس ظنوا أن قد يظنون أن المدعى من نفس الذي كان يخشى أهل بها وصاحة بالعمرة لكي يرد على الحكس فلا الذين يقولون بالإفرار دائما نسيبون ولا الذين يقولون بالتمتق مطلقا نسيبون بحيث الزمودي للناس إنما العدم الذي ننضي قول به أنها أنساكم ثلاثة فيوء الناس بينها وأن الشريعة أرادت أن ترد على أهل الجاهلية في بجعتهم في كان ينعون من العمر في أشرحاتهم لذلك قال ابن عباد صلى الله عليه وسلم نفسه الذي أفده هذه الفتوى كناثة الشخير البطاري كان يقولون إذا ضر الزبر وعث القسر وإن سلخ القسر فقد خلت الأمر الظلمين فمنعهم من العمراء في أشر خج يرون لهم الأفجر خدود أن الشرق يأتي بعمرة أشر خج ولذلك خلفهم الشرق وإيرى رسول الله سبحانه أن يعمر الله سبحانه أن يتخلق على عمرك واما من فضل الاشراق من سوق هذا القشاش نقول إذا في البيت ليس رحمه وشاذ من فضل المره وليس من عند ابي فقد حل شاء غدا نقول شاذ ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عروه بن مدرك خديه الله عنه ان بعد امر من البلاد كان شديد شديد من ضرب كان ليلة العيد ليله عيد النحر وراد الصحابين اتى الى رسول الله صلى الله وسلم من المشعر فقال يا رسول الله أقبلت من جبلتين أكلت راحلتي وأتعدت نفسي لا تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت عليه فقال صلى الله عليه وسلم من لاحق سبب الكنيس من صلى صلاةنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفاتي أي ساعة بالليل الأنهار فقد تم حجب هذا مصر على أن الإفراد لازال باقينا وهذا الحديث متأخر عن الأمر بفصة فترة ولذلك الصحيح أن إيجاب الفصل الذي يطلقه من عدوات وضعان أنه خاص بتلك السنة وأما قلع القرى دخلت في فرق الحد أي أنه يجوز ذهي عن الحمر في أشر الحد فكلا يظن أن ذلك الخاص في تلك يعود فيقود إلى عابد الجهدين ومن هنا الحديث واضحة ببالتهم من مضيئة من حمم النص بلالتها فالأحاديث التي دلت على أن العمر تدخلت بحج أي دخلت في أشهر حج حل القرى في أشهر حج لأن لها تفتير ونها وليس أنها تقلت عمره بحج لأنه لا يمكن أن يأتي الإنسان بحج نهر لأنه ينبغي أن يكون مع المحمره إما قرامه أو تمسه لا. لأن لابد أن يربط السنة القولية بالسنة الفعلية وثبت سيئة النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي قيلت أن النسوس تفسر النسوس كما ربط وتربط لفهم السلم الخالح فإذا كان أئمة الصحابة رمو الله عليه وصلفاء وعشدين بعد من من ذلك وصلوا إلى الصحابة رسول الله عليه وسلم وغيرهم فلواجد العمل بذلك ولا شك أن القولة ببقى بمسكن الضاد نسكن شرعين يخير من سكي شاع الجفري ولذلك حكار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه أفضل للشرف إذا كان من يأتي بالحمرة بسبب مستقيم والحدي بالفذل من يستقبل فالأبرض أفضل الله أن يخرج وأما إذا كان أمتنوا أن يأتي يسوق الهدي معه من ذلك فالأفضل الله بالقرآن كأسرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت فمن حال كثير من الحجاجين الذين يأتون من الخارج يصعب عليه أن يتام من عمره بالفذل من يستقبل فالأفضل الله في الجنة للأنساك الثلاثة لأني جنة النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وجمع أيضاً آثار الواردة عن الصحية فإن عمر بن الخطاب رضا الله عنه وعليا رضا الله الله كان يقول سكولي تعالى واتم الحج والحمد رسول الله كان يقول اتنا مهما أن تشرن بهنا من دويرة أهلك يعني كل شيء الحج سبر مستقلنا وإن الحر سبر مستقلنا فهذا أعلم من الأجر وأتم في الحج والعمر والله فعلا فالسلام الله كل العذاب كان يقولون من الأمر بنفسه معارض القرآن لأن القرآن قلوا أثن من الحجة غرئن يعني إذا أحرمتم لحجة أو أحرمتم بجم رفاءة مهم سواء وقعتان بشمعاتين أو من فريدتين لأن الله أمر وبالإثناء هذه الآية تدل على نزول إثنانه حتى إن الحجة لفست وجد عيني لتنه محفظا لذلك قضى أبو بريره وجاء ابن عبد الله رضي الله عنه وصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجود بإثنان الحج الخاسب وعمر رضي الله قضى بذلك فإن قدل لما جامع زوجة قبل العرافة أمره رضي الله عنه أن ينبي في نسكه الخاسب وأن يتنمه فنظر كيف يعني قمر بإثنان النسك هالنسك الذي هو نسك الحج لا يقال بأنه يجب أن تذخل وإذان الناس يذخل لكن ممكن أن نقول للنسان استخده في عمره واردع بشدك من عمره فهذا خير لك وعظم ما في معنى الشهادة اني مثلا جاب الشبس فنقول له قبل ان يصف بالبي نقول له اسفخ شدك لعمره حتى تسيب العمره مع الشبس وتسيبه تنكعا وتنان فضيلة تتنكسر ما في ذا الشهادة لك هذا على فضيل فضيلة لا على فضيل فضيلة وفرق بين الإجزام وبين التخيير والله تعالى أثابت من فضيلة الشيء نظر التوضع وهذا هو نفس زي التبسير وما حقه نفسه نفسه التوضع من الضدق أي أن الإنسان يريد أنه يشتر السنعة وهو لا يريدها ولكن يريد أن يبيعها من أجل أن يسد جيناً أو يتزوج أو يبن زيتاً شخص عارضها يليس هنا كهذا يشنف هذا الناس سيارة اشترى سيارة بحسين ألف مطفقة ثم باعها نقطة قالوا إنه يريد الرأس فهذه المثلة جمهور علماء على أنه يشترى سيارة أو يشترى عينا وهو يريد ثم باعها معجلة بالنقد لغير الذي اشترى منه يعني خذتها من المعرض وضعتها على معرض وضعتها على مشكلة ثاني فلا بس بذلك ولا شرشت والدليل على ذلك ما نقول تعالى وأحل الله بيك فإنك لو شريك الشريعة بالتقصيد بمئة ألف فإنه يجوز بيع التقصيد ولا حرج فيه إلى أجل فهذا بيع صريح شريكا بمئة ألف متقصد ثم بعتها على يد ثانية بيعا شرقيا شيئا تلبك وقيمة السيارة حاضرة بـ 90 ألف فإذا قالوا يجوز وكمتلك هذه التسعين ولا اما صوره كشف الأجل لزيادة بزياده الاجل فهذا اقوى مما سلم في حديث البلال عن عمرو قال عمر رضي الله عنه ان علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ البعير بالبعيرين إلى قبل الصدق ان اخذ ما يدخل وريث لمن معدود قريب من نخيلات المذمونين فاقل اخذ البعير بالبعيرين الى قبل الصدق لم تأتيه عليه الصلاة والسلام غزوات وفجأة وليس عنده الله يركض في الاستدين يأمر عبد الله عنه أن نستدين للجيش فيرسل مئة بعير بمئة ويرسل صاحب البعير بعيرا أمرني أن أأخذ البعيرة بالبعيرا إلى إذن السبقة إذن لا أجل وهو أن يأتي الناس السبقات في كطرة هذه الدنيا دل هذا حديث على أن قيمة النقل ليس التقيمة المؤدل فتعل الله لكل شيء قدره فإذا كانت الخيارة قيمة إلى أجل 90 ألف لنحف ألف هذا بيع شعر أحمد الله بيع من أجل سناء أحمد المعدل ممن يدخل الغرب لكن المحظور أن تديع لنفس المعرف لأنه لو باع لنفس المعرف اشترانه بمئة إلى آخر السنة القادمة وبعها نقضاً بتسعين أصلحت الحقيقة أخذ تسعين نقض في مقابل 100 إلى أجل وهو بيع الغيلة الذي حرمه العلماء ومقل الجمهور لقول عليه السلام إلا تباعتم بالعيمة واتباعتم عدرام البطر صلق الله وترككم الجهاد صلق الله عليكم جلماً لا ينجم عنكم حتى تراجعين فالمقصود أن توربغ غير مسألة العيمة الحين يبيع لنفس المعرض الذي أخذ منه ولنفس الشخص الذي استدامنه لكن التورق يبيع شخص آخر فإذا باع لشخص آخر الجمهور على أنه ما في بأس وأنه لا حرج عليه شدت فيها بعض القلالات فقالوا أن هذا الشخص يريد المال فأصلح كأنه أخذ مئة حاضرة لمئتين إلاءة وهذا عين بي فقال ردوا عليهم عن الربا أن لو كانت اليد واحدة ولكن أخذ من شخص واحدة بشخص واحدة ثم قالوا له إذا كانت العلّة عندهم بالتحريف أنه اشترى من مئتين إلى أهل وبعد مئة حاضرة أن العلّة لحر المثبيو على التجار لأن هنا يقولون ان هذا مقصود الله تورد الورد وليس مقصود السيح نقول التجار مقصودهم للأموال وليس مقصود, مقصود السيح لأن الثالث إنما يشتغل عشر سيارات يريد إلا المليون الذي تفعل بالأسر أن تلتع لهم مليون ونصف وهذا أبدا لا يشتقي أحد وجتيه حلال للغني حرام على الفقير الذي جاءه الأرض تاني فيها لأن الصورة عكسية الغني يشتري من يوم مليون, مليون ونصف فيبيعها على النصف ويتأخر في ديعة حتى تلتع الفقير اشترى إلى أدب ليس خاسم عكس الغني إما أجد بالخسارة لأنه يرسع مئة ويأخذ تسعين وهناك الغني دفع تسعين وأخذ مئة هذا حلال له وحاذ الحرام؟ أبداً في النعيم النصر ليس من نفس يدوك على تحليل هذا التي ذكرها العقليا من كما إذا كان يقول هذا مقصود هنان وليس مقصود التجار ليس هناك تادي أن يشهد السلع وهو يريد السلع كثيراً حينما تدخل دماء في التجارة تدخل في معرفة غيرات وتدخل في شراء الكمان أو أي شيء عنه عنه. أنت في ريدة تتادي تدفع أنوال وعلى كل شال الذي يظهر غوازه هذا والصحة تقول لجهود علماء رحمه الله ولذلك لما قال شهر سامي رحمه الله ويشتر هذا القول في هذه المسأل لأن حقيقة القول بجوازها من خيث عموم النفس وأحل الله الضيعة فإنه أصل في حل الديحة سيئ دل الديحة على تحريبه وكذلك أيضا الحل التي ذكرها موجبة للبساط منتقبة جدري أن يمجحون للتاجر أن نشري وقفتهم لا غير أن التاجر ربح وصاحب الدين غريب الأول غريب والثامن غريب وعلى كل حال أن يظهر جواز هذه الصورة أنه لا بأخذها وأما داع التقصيد التقصيد داعي شيء ولكن هناك صور محرمة ووجود الصور محرمة لا تقضي في شيء أولا داع التقصيد يقوم على أن تستني شيء وتدخى قيمته أقصاقا بزيادة فجي أمران الأمر الأول تقصيد الدفعات والثاني الزيادة على قيمها قيمة الشلع لقاء الأجل فأمن البيادة على الشلع لقاء الأجل ففي الحديث عبد الله محمد بن, بن عارف دانا على جواز البيادة لقاء الأجل إنما المشقر أن يقول له إن أخذتها ودفعت الأقصاد في سنة فهي بناء ثالث إن دفعتها في ثلاثين فهي دفعتها, دفعتها في ثلاث فيخرج في من خلدي ولا من خلدي هي إلى سنة أو سنتين أو ثلاثة فهو العين الدين لأنه ممكن أن يعد السنة الأولى فيختار التأخير الثاني وهذا يعني ذلك زد الذي كان مريضا جاهدية ناسي التقسيط الموجود والشارع وذلك هيك الصوري خالص عندنا هنا أن الشخص يأخذ على أساس عمه بمئة كل شهر يدفع قصة فإذا الزياغة لقاء الأجل مسرورة لحديث عن دلام الأمراض إذا كان ببتا بعير ببعيران لاحظ من قال فإن تأخر فقدر سأبها إما قال بذعين يسمونه محر الجذل والذتل فإن كان التقصيط على الذتل إشتار بقي قضية كون الماء قصاصا هذا في حديث صحيحة في العائشة في الصحيحين فإن بريرة رضي الله عنها لما جاءت إلى عائشة للقصص أهلها لما كاتبوها أولياؤها عجبت عن أقصاط الكتاب نفس عقد الكتاب أقصاط مؤجنة وقد أحمر الله عن جرس في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أي الكتاب المكاتبة دين العزل والسيط قائم على بيع الأجل بالأطفال فإذا نجود الأطفال في التقسيط لا يمنع الشرع له مضيء مضيء ووجود الزيادة لقاع الأجل لا يمنع إنما المنوع أن يقول له هي لك كل سنة من معزل وكل سنة تبزع شكة من القيمة الحقيقية عايزوا مني ارخص مني هذا عين اللي لا يوجد حتى وهو علم انه سينتهي في السنه الايه اذا وضع هذا الشطب لذلك اجت تعبر العقود تقول الشخص انو انتمكن من استدار في السنه دي وواجب الناس ان يسدد السنه الاولى اذا ما اعطى قريبه نقول رضاك بالعقد كفعل كلامي من هذا في الرضا فيه اللغمه وحينما رضي به في المنزل به ورضا به يعتبر رياذب الله شريكا لصاحبه في الدفن لأنه موقع للرضا وعلق لخال صبيع التقسير ليس من جيوه المصرمة من وجه التي من دليل الكتاب والسنة والله تعالى أشاهدنا صبيرة الشيخ يقول سائل دفنك المسجد يوم تمر والمؤذن يوجن الأبان الثاني انشاء اشتغل يا رفاقين سفية في الناسي او استمع للمؤذن واستمع بعده اثناء خطبة الامام اشتغل في الله في الحقيقة اذا اتمع في المؤذن الاذان الثاني سيفوتك شيء وعند من الخطوة وعند الكلام هذه النصة اعتبر مسائل للدخام عند المسائل يصنون مسائل للدخام ادخل عندنا اجتماع للخطوة من اولها اذا صنعه وبتادعة الأدال إذا لم مع فواس الخطوة وذكر الخطوة واجب يعني أمر المنصاط به في مقام الله لذلك أمر المنصاط له وعدم الانشغان عنه بخلاف المنصاط للنوازل فالنوص الرغائد فالأول من ثلث الواجبات مؤكدة وهو المقصود أن الجمعة من سعي إلى الجمعة تفع إلهة لله فحينئذ إضافة إلى أن التربيد وراء المعذن من جلس العبادات والصناع الخطوة من جلس العلم والعلم أشرف من العبادة فالنبي آجو اختار جذل من العلماء وكان اختيار ذلك وانتما عليه أنه يصنره ولا يمثاله يعني لا يردد وراء المعذن هذا كله على القول أنه لا يردد أثناء الناحنة هناك قول عن ذلك العلماء أنه نؤذن المؤذن وأنت في ماخلة تردد معه لأنه من الذكر فقال الله صلى الله عليه وسلم لا يسكن فيها شيء من كلام الناس لأنه هو التسليح وقراءة القرآن وذكر الله قال هذا من ذكر الله لكن هذا ضعيف والصحيح أنه لا ينصدر لأنه سلم بعض الاصطناع الكارم مصموعة ومحددة سلم من ضعيح لا يردد لها لكن ممكن أن يردد في نفسه ممكن أن يردد في نفسه وكما كان في بيت الخلاق وردد في نفسه وعلى كل في يصني تحية النفس إن تنشف للجمعة أفضل وأكمل والله أحب أشاهدكم من الثقيلة الشيخ لأن شخصاً اهتمراً وبعد الطوار ساعة بين الخطة والمروة ثلاثة أشواط فقط ثم الشخصين هم عليهم ذنب أو لعادة مؤقتاً ثانية أولاً ينبغي المشلم أن يبتقي الله في سرائب الله الحجر العمر الله ربيه ثمانهن ولا يجب التلاعب بشعائل الله عز وجل لأن تعظيمها من فقوة قلوب وتضييعها والاستخفات بها لا يؤمن على صاحبه والرياض لله غالبا شعائر الله التي أمر الله تعظم الاستخفات بها وتركها وعدم من بلاها بشيء شعر الصاحب وعواتبه وخيمة لأن الله تعالى أمر وأزم من أهل بالحمد أن يتمه ومن أهل بالحج أن يتمه إلا فيما استثناء الله من الإحصار ورأي ذلك مما يوجد الفصل على كل حال الواجب عليه أن ترجع وتتم سعيره ونظرا إلى أنك سعيد لهذه في الأشواء فيما حصل الخاصل بين الشيط الثالث والرادع في قطع كتابه ولذلك يجب أن تبدأ بسعير من موله. لم يشترق إسرحة السعي التتابع الموالا فإذا وقع الحاصل المؤثر كالأخن والشرق والخروج من المسعى فإنه يجب عليك أن تختأني وتتبع السعي من جديد وعلى القول أنه لا سعي إلا بسبب طواف وقوف طواف ناخذة ثم بعد ذلك أن تشعى الله تعالى أسردك لله <تصفيق> وقع جماعا أن هذا الشخص فسدت عمرته لأنه لم يكن ركلاً عمره وقع الجناع قبل طواف البيت أو قبل السعي للمصطفى والمرضة أو أثناء السعي قبل أن يتم فإنه يختم بفشادي العمره والرزوم إثنان ساسك لأنه يقضي مكانها فرأة وعيجي قن أسابق الله فضيلة الشيخ إذا صل على غير التهارة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة تذكر للمأمومين أنه على غير طهارة ثم حثم صلاة الإمام والمأمومين أسابقاً هذه المسألة فيها قولان نشوران للعلماء جمهور العلماء على أن الإمام إذا صلى بالناس ناسياً للطهارة أن صلاة المأمومين صحيحة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من خديث أبي غرورة أهل حديث أبي هريضة رضي الله عنه عند المخدر يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم أي لكم صلاتكم تاما صحيحا وعليهم خطأوا فقال إن من صلى وهو مخبط فقد أخطأ فخطأه عليه ومن صلى وراءه فأتم الأركان وأستغفر الشروطة وأتا للصلاة كما أمت له صلاة وهذا هو الصحيح وجعل السلف دال على ذلك لأن مالحة رحمه الله روى في الوقع أكبر من خطار رضي الله عنه أن وصلنا بالناس الفجر ثم انطلق إلى مذرعاته من جرب رضيه جرب ما لا يقل عن أربعة أليان إلا خمسة أليان فلما جلت على الساقية بعد طلوع الشمس رأى أخر النمي على فخري رضي الله عنه فقال رضي الله عنه ما أراني إلا احتممت وصليت ومغتفرت ثم اغتسل رضا الله عنه ما عاد الصلاة ولم يؤمن وهذا يدل على أن الأصل أن الصلاة المؤمنين صحيحا مدام أنه لن يتذكر أنه محدث إلا بعد سلامه ولم يعلم المؤمنون بخدثه أما الإيمان فقوم واحد وزمه أن يعيد صلاته فلو صلى وهو يدل طاهر وتبين أنه محفف حدثاً أصغر أو أصغر وجب عليه أن يتطهر كما أمره الله قال صلى الله عليه وسلم صحيحين من حديث أبي مريرا واللفظة المسلم لا يقضل اللهم صلاةً لغيرته ولا صدقة من غلول فهذه الصلاة لغيرته فجنان على ذلك يجبه أن يتطهر كما أمره الله ويصلي عن وجه المعتذر والله تعانى أسابق الله صديرة الشيء يكون النجاون في بعض البلاد ينحسون التناثيل ويبعون هذه التناثيل بأثنان غاضية فالهذا الجاغل علماً بأن هذه التناثيل أن يعدوها من ذواك الله وغير ذلك السابق منه التناثيل محرم ولذلك قال علي رضي الله عنه لأجل هياك ألا أبعثك على ما بعثنا من عليها رسول الله إن الله عليه وسلم الناس بدعت امثالا الا الخشبه ولا صوره الا تنصتها ولا قدر يمشى فالانا صويته بدل على قرنه التماثيل وبيعها محرمه باجماع العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس كان حديث بن عبد الله رضي الله عنهما إن الله ورسوله حرم بيع التماثيل والصور والتمثيل والاصنام وحرم بيع التمافير لان تسدي الى اعظم من هو الشرك 된 الله عز وجل ولذلك ستحرين ديئا المتحرين الوسائف المذينا المشاسف وحيد العلماء قالوا ان الوسائل وإذا افضمت الى المفاسر هناك وسائل تذلي الى المصالح وهناك وسائل تذلي الى المفاسر وهناك وسائل تذلي الى المصالح ا zipper ركوبك السيارة منبعد ان تصليه المفسر وركوبك السيارة منعجين تذلك الحد وعلى وسيناه على الزاج طبلب وذلك تكون الصلة إلى الش والفساد فصلة إلى الشراام من الج والشر الخ وذة وإ ذلك تأخل الحكم مقصدين و من قال أقدم الساائل شًا وأعظمها ضررا أعظمها اسما بخض المقصين فإذا كانت وصيلة إلى هي سيأعظم من منها وأعظمها شغلة وتشدد فيها الشريح ولذلك نهي عن الغلوب في صالح أو في دين أو دنيا يعني العزل فارغ هنا غلية فيه ربما عبد من دون الله وفقد فيه الشرك المهدور وأيضا عظيم الدنيا إذا عبد يعطى أشياء فليق الله عز وجل الصورة الطلوب هي مخاوطة فلذلك نهيها عن الغلوب لأنه وسيل إلى الشيء فذلك نهي عن بيح الأسلام لأنها وسيلة إلى تعظيمه وعبادتها فلا يجز بيح الأسلام مطلقا وما ورد في السؤال أنه يديعنا إلى الكفار فإنه في قوز جمهور العلماء رحمه جمهور العلماء رحمه الله محرم سواء باع لكافر أو مسيح وكونه الكفار نأتي مجينهم على معصية الله أجل وجل وهذا مهم من إقرار لهم على رمضين ولذلك قلت بأن الربى يجوز على الكفار وبيع الخمر يجوز لكافر والأصنام يجوز على الكافر كلها استهادات في مقابل النصوص وعراء مصادمة من نصوص ماضحة لو نظر وتؤمن إلى النعام والاستهادات الشرعية التي هي خلافها وكان أولى وأخفر فلذلك لا يجوز على أصنام التنافين لا إلى مش ولا إلى كافر ودليلنا عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما فتح مركة نهى عن بلع الأسلام وجنه منها الثغافية دون أن يصرق بلع الذي يباع لها المشبس أو يباع لها كافة والأصل أن العام على عموم حتى يريد ما مخصصه ولا مخصصة لهذا العموم ولذلك لا يجوز هذا البيع ومالها الفرام لكن لو كسرت التنافيل وأريد الاستفادة من مادة أكى أن تكون مصنع بخشب شيء آخر ينتبع به أو كسرة التنافيد كانت من نحاف وبيعها تنحاسا من أجل أن تصهر ويستفد منها شيء آخر فلا ولا خرط شريفة أن لا تدع لمن حالتها التي كانت ألمها ويصنع أن تكون التنافيد لذواك الأرواح أو تقول لمعبودات من غير ذواك الأرواح نضمنها للعبادة للعبادة للعبادة لله ويصنع لذواك الأرواح وغيرها والله تعالى صديقة الشيطة ورسائل كان العاخي 50 أكريان ورقة وافدة ونعين 490 صرفا تحتاج الصرف الذي معه هل يجب أن أذى بلهما معه بما معه أن يشترقوا التناسر رغم أنه قال الزائد هدية مني لك إفادة خنفة بسم الله عزيز لله والصلاة والسلام على أخير صب الله وعلى أعظمه وصحيمه مما بعد فإن الصرح لا يجوز في المتماك إليه ونفسه الواحد إلا مثلا يليه يدا يليه يد يد ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن صامت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والصبة بالصبة منضر بالضر والتنر بالتنر والشعير والشعير والنفذ بالنفذ يرى العلماء ان انما وفي نظف سواء بسواء فمن زاد اضطداد فقد ارتب وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه موثق لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشخ بعضها على بعض يعني لا تبيع تزيد بعضها على بعض ولا تبيع جبهه بجبهه الا مثلا ولا تشخ بعضها على بعض ولا تبيع غائبا منها بنازل فدين عليه الصلاة والسلام أنه يجب عند الطرس الذهب بالذهب والشغط بالفضل أن يكون مثلا من ذهب وهذه الأوراق النقدية ينظر إلى رصيدها فإذا كان رصيدها من الذهب كالجنيها والدولارات والدنانيز وجب صرفها بنزلها مثل من ذهب يدا بيد وإن كان رصيدها من السبب كالريالات والدراهن فإنه يجد يكون صرفها بعضها مع استخدام السبب ريالات في ريالات أن يكون مثل منثل من ريالات في, في دراهن مثل منثل من يد البيت وأما ننظر إلى أن هذه ورقة وهذا الحديد كما في الفرط الرياض بالحبيب وأن هذا من اختلاف السنفين هذا بعيد ولذلك هذه العملة في الأصل أعطيت مستنداً لدين وهذا الدين كان ريالاً ضد حقيقياً وكوننا ناماً من خطع الوصول إلى الرشيط لا يريد الأصل من موجود الدين لأن الدين لا يلغى رشيط حتى ولو تضيح حقيقة للتعامل مع الجماعات في قليل بعض, بعض لا يلغى في الحقيقة وهذا امر يمر أن ينتبه له ولذلك يجب صرفها مثلاً من نفق ويداً بيداً ويجد في اعتماده ويجد في التقار ثانيا أنه ليس من العدم وليس من الأنصاف لما حرمت الشريعة صرف الذهب بالذهب لأنه يمكن يضني أخار في نفس الدينار بالدينارين ظل مصاحب الدينارين والدل الموجود في صرف الدينار بالدينارين في القديم وقيمنا هذا الوضع نفسه بالدل الموجود في صرف الخمسية بالأربعين وصف لا يشك أحد فالأحد يشك أنه لو صلت عشر ريال من الضوار لكسع ريال من الحديث أنه مظلوم صاحب الألوار أبدًا ما يشف فيها. والله لو لا أنه مستاج ومضطط إلى أن يتصل بهذا الحديد ما صرح الحصر فهذا كله حديث والله عزيز يطل إلا أن تبين تجارك أن ترى بني بل رغض منزل فيها ولذلك تجد ويعطر وهو كارث وهو مضطر وهو محتاج إلى هذا الشيء وذكر العلماء في عين اللذيذة المعامل التي من أجلها لماذا حربت الشريعة الجرهنية للهنية ولماذا حربت البينار بقينار لأن هذا ظلم للفقراء ويجعل الأغنياء يحكترون الأموال فإذا جاءوا هنية وعنده أموال مريدة نشرفها صار لديهم سيولة أكثر يأخذ أموالا بدين فعلوا أنا وهذا هو الموجود الآن في الصفر فإنه إذا كافر الشخص القطع المعدنية اشتغل حاجة أصحاب الورق واليوم يصلف له عشر ريالات لتسعة وغداً لو صرفها بخمس ريالات لا أحدين كالغيرين من يقول إيه فسوري هذا؟ عندي جوازي هذا ولذلك تجد يمر على الشخص في كل وراته مثلاً خمس مئة ريال يصد خمس مئة ثم المئات بالنقص ثم الخمسينات بالنقص ثم العشرات بالنقص ماذا يبقى نهما؟ يقول له الأمر بدل أن كدح وتعف على خمسة آلاف يقول له الأمر إلا أنها أربعة آلاف وتسعمية أربعة آلاف وكسب والمستفيدة القوة المؤخرة هو الغنيحة للسابة في ونفس المعنى الموجود في البهر يقول فالله لا يخفيف عن سر فتضرر الأفراد وتضرروا الجماعة للسرط المتفاضل الموجود في القديم موجود الآن إذا صرف الآيان بغيره متفاضل ثانيا ننطيل أن هذا ورق ليس له رسيط لماذا أمر بالذكاة لأن الله ما أمر لها ذكاة الورق إنما أمر بالذكاة لأنا رسيدا لما أمر بالذكاة والورق ليس له ذكاة هل ليس شرع الله من أمر تلك ورق أدبه إنما أمر بتسكيلتها لأنا رسيدها من الذهب أو رسيدها من الخبر وبناء على ذلك الكلة ستدور لما الرسيء قلبي فنقول لو أن شخصا استدان شخص وأعطاه مستمد وقال له لا رسود لك لم نفتح شرح كذلك الغاء الرصيد رافع من ذلك اي لا اكثر في حقيقه يعني والملك تجد نصف 500000 ثم 50 قرين ما هي براءه واحد ورقه واحده و500000 ثم بس واحد حتى ولو نفتح الماده فاسني الورقه نفسها والشغله شفت واذا لك السنه هي الحديث كل هذا قطعا ومن امكان الشيخ ما الشيخ حمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله العلمة الإيمان المجدد هذا الإيمان العظيم الذي يعني الحقيقة ما رأيته عاماً حضر الفكر على بصول المتقدمين لا أن تجد العلم من وراء مثل الشيخ حمد بن إبراهيم ومن عراجة أن ننظر إلى الفكر وأصفاً الذي أبدأ عليه الأولاد رحمه الله خاصة البتاوى ويحارب من دقة هذا الموضوع. والله لا أقولها من الضالة. من يعني حقيقة ومن يدرس هذه الفتاة ويوجد فيها العجل. كان الله وحدثاً من التطبيع المشاهد يقول أنا كنت في رجال الفشلة الذين كانوا يصحينوا لي لتعزيل أن يشلث الضياب بتسعة عشرة قصة قال أنا من العزة في هذا دي عملي. كان يرى أمه ذا يشف صفها وعلى كل الصحيح من يجب فيها التنازل ويجب فيها التقاضل وأن تكون مثلاً يدن بيد إعنامنا للمصر والله كأن دعا أسأل أصممون فضيلة الشيء أن نقول ذاق لك هدية هذا خيلة وإذا أراد أن ينجيه يتبع أولاً في ميهي لن تعاقد الصرف عقد هدية بعد ما ينفيه الصرف على السمن الشرعي يرضيه من شاء ويكساء ترعى تجدها ليه أولاً نكرهنا خاكله وقط وعلى كل حال على خيلة عن الشرط ممكن من المال يقوم برد هل يوضيعون العيد؟ لكن لحال الأرض يقتضي أن تقضي ويقضي كما يقضروا إلى عدم الشرط سبحان الله من أرواح وأجمل أن الناس يظنون أنه إذا حرمنا المعاملات المضيئة والله يا من شكنا يستنظر من الشريعة فيه تخريط لو وجد فيه من الرحمة ما لا يستثن الناس لو ننع ونصره الله نفل كان الشخص الذي تؤثن له الريان تصرف أجل في اغتاح أن يحسن نجل إلى عدل الشريعة تعطيه خمس مئة كاملة وتأخذ لا تأخذ إلا كامل تقول لك أنا راضي تقوله راضي بإمكانك هذا السفر الشريعة تخذف الخديم وكان راضي ما تأخذها وقال لهم ما يرضى عاقب إلا شرم الشريعة درهم بدرهمه ودمار بدماريه وإلا تستغل الغني وشطير وقوي وضعيف وهذا من عدل الله الزوجة وت إن الشريعة أمرت التنافل في الموزولات والمسيحات لكن المعدودات لا في التنافل لأن المعدودات في قطبيع ثوب بثوبين قد تجد الثوب من الجودة بكي توقع الثوبين لكن الموزول محرّف والمكين محرّف وهذه إلا في أصلها من الغرق لها وزمها وبذلك وجب المصاد فيها أولهم الغرق لكننا دون خمسة أواقل من الغرق الذكاء فالصدق فهذه هي الموضوعات والمثيلات وكل من حذر الله الرجل لأن المثيلة ينضبع فلا تستطيع أن تكون عادة منها أخذك إلى خط الصعب الصعيم وأخذت المدة بالمددين لذلك أنا أمري سيسمى عن هذا وأمر بالتماسل فيها وآخر دعم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه